غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وساعة.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 ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم نرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا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 ولو لفضل الله عليك ورحمته لهم منهم أيضلك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرون كمن شائِء وأنزل الله والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله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 وقال لا من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امنن ليهم ولا امرنهم ولا فلا اذان الانعام ولا امرنهم فلا خلق الله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 وَاصْلُحُوا خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ما كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا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 فلا تتبعوا الهوى أَن تعدلوا وإن تلووا أَوْ تعرضوا فَإِنَّ الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمَنُوا آمِنُوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل عَلَى رسوله والكتاب والكتاب الذي أنزل من قابل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم, الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين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 فالله يحكم بينكم يوم الْقِيَامَةِ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إِنَّ المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وَإِذَا قاموا إلى الصَّلَاةِ قاموا كسالا يراؤون الناس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 صلحو واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما وآمنتم وكان الله شاكرا عليما الله أكبر <الأكبر> السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله <الأكبر> السلام عليكم ورحمة الله